أن حرمت الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وَلِصَتُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أُولِي النَّمَاءِ رَمَّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء سَقُودِ مُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى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 فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء انما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين لدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حاليا